بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَطَالُوا كُلُوبُنَا فِي أثَامِهِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلْ إِنَّنَا عَالِمُونَ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واعد فاشتقيموا إليه واشتغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غير ممنون قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين و تجعلون له اندادا ذلك رب العالمين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 مَشْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَاهُ قَوْعًا أَوْ كَرًا طَالَتْ أَتَيْنَا قَائِمِينَ